أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليديم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراخون ويمنعون الماء